بلَْهُو وَ الحَقُّ مِ الرَبِّكَ لِتُن ذِرَقَوْمَم م أَتَهُ مِن نَّذيرم مِن, نذير من قَبلَلِكَ عَهُم يَهْتَدُون ال اللهَّهُ الذي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرضَ وَماَا بَيْنَهُماَا فيِي سَِّةِأَ مِن ثمُْتَوى على الْ العْش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 ذلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ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 ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لاملا ان جهنم مما من الجنة والناس اجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يَوْمَكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ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 أفَمَن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون امم الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المقا و نزلا بما كانوا يعملون وَأََّ الذينَ فَسَقُ فَمَأوىهُم النَّارُكَُّمَا أَرَدُ أَ يَخُرجُ مِنهَا أُعيد فِيهَا وَعدُ فِيهَا وَقِيلَ لَهُم ذُوقُ عَذاَابًا النَّارِ الذيذ كُنتُم بِهِ تُكَذذبُون.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 أَلَم يَرَو أنا نَسوقُمَا أَ إلىلَ الأرضجرزِ فَ نُخْرِرج بِه زَرًا تَأكُل مِنهُ أَعَامُهُم وَأَنفُسُون أَفَلَا يُبِصِرون وَيقولُونَ مَتَ هذاَا الفَحُ إِ ك تُم